Jel jelat, jel jelat, agaknya di waktu ciphas al-ubak, wanbarat, wanbarat, tersenggol baginan ramal mamat. Jel jelat, jel jelat, jel jelat, agaknya di يا ربي عينا غم قادم كسر الوجه مسلم ديننا المنهى قادم كسر الوجه مسلم ديننا المنهى علي زوم فلمضي نشعل الأجر أنو الميقيين المعالي سوف نمضي نسعد, نسعد الأرجاء نورا ويقين زمجري, زمجري زمجري زمجري أيها الأساد فادحق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش حق لا يجلو الوغاد بسيوم نمحق الكفار والحتوم منية الأبرار الحط منية الأبرار، فالمنايا، فالعبايا، فمضي الجنة لا تخشى الملون، فالمنايا، فالعبايا، فمضي الجنة لا تخشى الملون. لا تخشى الملون لنهو لنهو لنهو لنهو لنهو نحن أشبر الغزات الفاتحين. الجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين عندما نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى عندما نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى صلنا بالله مشدود الوثاق نبلي بالأعداء عزمنا بالله مشدود الوثاق مشدودنا مشدودنا مشدودنا قام صرح من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا يلوح النصر إلا بالنصر غته الاشبال واصنعوا عزه الابطال غته الاشبال الأبطال. لا تهابوا اسمكم كنار في وجه الضغاه ايها القوم لا تهابوا هل لكم في وجه الضغى أيكم قوم لا تهابون تحرسون النار في وجه الضغى